وَوجَ النم أَئ متَه ذُونَ بِأَمرنَا وَأَو حَنَا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه مِنَ القوية التي كانت تعمل الخبائف قَوْم سَوْء فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْم سَوْء فَاسِقِينَ وَأَذْلَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا وَأَذْلَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وَنَصَلْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَنَصَلْنَهُ مِنَ الرَّقْمِ مَنِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 129. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 120. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظلم القوم شَهِدِي فَتَفَهْمْنَا سُلَيْمَان فَتَفَهْمْنَا سُلَيْمَان وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ داود وتخرنا مع ذا هود الجبال يسبحن والطير وكنا, وكنا فاعلين وعلمناه صنعة له سلكم لتحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة له بِنِعْمٍ مِّن بَعْدِ فَهِمَ أَنَّتُمْ شَاكِرُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي فت تَرأَره إِ الأَّ ذة م فيهَا وَك الن بكُ شيءَ عالم